لا علاقة حبنا بلياك راحتن لازم على الشفت منك عندي قصر بالجن ترجع اللي ما اتمنى عديت هاي محنا اللي من جروحك انت بالعافيه تفارق عندك علم صورة بحلم وياك ما خلي ماني نين جميع شبع دمع لتحل تصلي والتهايت قصة غرام كانت مطيرة منامي فوق حبك واحتراوي اني منك راح اضي حك نص القلب ما يشفى انت جمرة بروحي كانت بس هسه لازم تطفى حبك غرامك ذلة للموت ما رجع لو عايش العشتاني يومين ما تتحمل اصعب جريح ملتي الجريح من واحد اتعشقين مثلي قلوب لو حب تموت ما تلقين ضيعت واحد يحبك I'm not gonna the it. I'm